والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفروا عنهم سيئاتهم وأصلح دالهم ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا وأن الذين آمنوا تبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله لل الناس امثالهم فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى اذا اذخنتموهم حتى اذا اذخنتموهم فشدوا وثاق فان مننا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تنتصر منهم ولكن ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهدين ويصلح بالهم سيهدين ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا 129-أيها الذين آمنوا إن الله ينصركم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 من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينة من ربّه كمن زين له كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس فيها أنهار من ماء غير آس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 سقوما أنحميما فقد طع أمعائهم كمن هو خالد في النار وسقوما أنحميما وسقوما أنحميما فقد طع أمعائهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عرضك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال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 أتهم ذكراهم، فعلم أنه لا إله إلا الله، فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك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 ينظرون إليك نظر المغشي عَلَيْهِ من الموت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 أفلا يتذبّون القرآن؟ أفلا يتذبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتذبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين رتدوا على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 ولو نشأ لا أريناكهم فلا عرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وَصَدُّوا عن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَقَّرُوا السُّورَ وَشَقَّرُوا السُّورَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى لَيَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا لَيَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيع الله وأطيع وسول وأطيع وسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فليغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلوم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعبون وله وإذ تؤمن وتتقو يأتكم أجركم ولا يسألكم أموالكم إِن يسألكمها فيُحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتوافق تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل إنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإنت تولوا يستبد القوم غيركم وإنت تولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم